يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرْحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ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 وَبَنَاتِ خالاتِكِ اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة ام وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها